الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا أولي أجنحا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات وال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 and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 وترضى لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بختم القران لك الحمد بالصيام والقيام ولك الحمد ان بلغتنا رمضان ولك الحمد ان بلغتنا اخر رمضان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد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 لك الحمد باطنا لك الحمد آخرا أنت الرحمن المستعان وعليك التكلان نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أكنيت على نفسك، اللهم صل وسلّم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا وذليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعل ممن يقرأ القرآن فيشقا اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم واجعلنا ممن يحلل الحلال ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأثقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم واجعله عن النار مخلصا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك القصد في الفقر والغناء ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم وسلك بنا سبل أهل السعادة والتقى وأعدنا من موجبات الخذنان والشقى ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم واجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مطواعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين اللهم تقبلين التوبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا اللهم طهر أعمالنا من الريال وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة اللهم واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خوارها واسمها وخير ايامنا يوم نلقاك وانت راضنا ان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 وَاهْدِنَا لأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ وَالأَعْمَالِ لَا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ اللَّهُمَّ يَا مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَوْتِ الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأخواتنا وإخواننا وأقاربنا وأزواجنا وأحبابنا ومشايخنا اللهم تجاوز عنهم يا كريم اللهم تجاوز عنهم يا كريم اللهم واجعلهم أوت المسلمين في بطون الألحام مطمئنين. وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى درجات سابقين اللهم إنهم عبادك فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم اللهم من كان منهم محسنا فزده نعيما ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عنه واغفر ذنبه فأنت أهل التقوى وأهله أهل المغفرة. اللهم وارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه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 يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضاء ولا جبل ما في وعر ولا بحر ما في قعره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الرحمن على العرش استواه سبحان من يعلم السر وأخفاه سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء سبحان من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحان من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحان الذي خلق فسوى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 الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نحن الفقراء بين يديك الأسراء بين يديك المقرون المعترفون بذنوبنا الوجلون المشفقون ندعوك دعاء المسر ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقابته وفاضت لك عيناه ودلل لك جسمه ورغم لك أنفه يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجرير ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع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 Ya Allah, Ya Allah, zallat binaan sabilik al-akdah, wqrqna filujj al-maasi wal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 نقربناك يا حليما على من عصى يا حليما على من عصى يا قريبا ممن دعاه نرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطايا جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، و جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله، و ببابك تائبين فاغفر لنا يا الله، و ببابك تائبين فاتوب علينا يا الله يا من كتب على نفسه الرحمة يا من سبقت رحمته غضابة اللهم ارحموا طوفنا بين يديك اللهم انظر إلينا هذه الساعة نظر المرحومين ونظر المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم من علينا في هذه الليلة بتوبة صادقة تجنو أنوابنا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 وجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام تجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام واكتبنا من عبادك المقبولين اللهم واكتبنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر ونال ما فيها من الثواب والأجر اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر فلا تحرمنا أجرها اللهم فلا تحرمنا أجرها اللهم واكتبنا من عتقائك من النار اللهم واكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مستقيما إلا ثبتته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا عزبا إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددت ولا حيران إلا دللته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لو عنتنا على اللهم من كان منا مبتلا بعين أو حسد أو سحر اللهم فعجل بفك السحر عنه اللهم وعجل بشفائه واجعل ما صابه تكثيرا لسيئاته ورفعة في درجاته يا كاشف الغم ويا فارج الهم يا منفس الكرب يا رحمن الدنيا ورحيمهما اللهم فرِّج همَّ المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين وفكَّ أسرانا وعسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أغتنا اللهم أغتنا اللهم أغت قلوبنا بالإيمان اللهم أغت قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار يا يا عزيز يا غفار إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخان وسائر بلاد المسلمين اللهم واحم حوزة الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم وارفع ما حل بأمة الإسلام من ذل وهوان اللهم وأقر عيون الموحدين بنصر الإسلام المسلمين اللهم إن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بها من البأساء والضراء ما لا نشكوه إلا إليك ربنا قد مس أمة نبيك صلى الله عليه وسلم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم واكشف الغمة عن هذه الأمة واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والمنة اللهم وأعد للأمة مجدها السليم وعزها الرفيع يا ذا الجلال والإكرام اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج همهم ونفس كربهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم واقبل شهداءهم وارحم موتاهم يا جبار السماوات والأرض يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم أزل عنا الغلاة والوباة والربا والزلازل والمحن ما ظهرنا ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح نساء وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهم. اللهم ردهن إليك ردا جميلا. اللهم وقفهم شر الأشرار وكيد الخجار. اللهم وارزقهن الزوج الصالح والولد البار اللهم واحفظهن من أن يفتنوا ويفتن اللهم ارحماك رحماك باليتامى والمحتاجين اللهم رحماك رحماك بالأرامل والمطلقات والمعلقات اللهم كلهم عونا ونصيرا وحافظا ومعينا اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم من كان عاقا بوالديه اللهم واجعله قرة عين لوالديه ومن عليه بتوبة عاجلة اللهم أيدي العلماء والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم واهدي شباب المسلمين واجعلهم عدة لأمتهم ومجتمعاتهم اللهم وأصمح بهم البلاد والعباد اللهم واحفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات اللهم وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في القول والأعمال اللهم احفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات اللهم واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وقيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم يا رب العالمين اللهم من ابتري من شباب بنا بشبهة التفجير والتكفير اللهم فرده إليك ردا جميلا اللهم وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابا وأره الحق حقا وارزقه اتباعا اللهم وأصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين واحفظنا والمسلمين من شر قنوات الرذيلة ووفق لا تأمور المسلمين للتصدي لشر وكف فسادها اللهم وفق لي أمرنا لكل ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهذاك واجعل أعماله صالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحضه عليه اللهم واجعله نصرة للإسلام والمسلمين اللهم واجعله محبا للدين وأهله ومبغضا للشر وأهله اللهم وفق رجال أمننا لكل خير واجزهم عنا خيرا وعن المسلمين اللهم وارحم من بنى هذا الجامع اللهم من بذل ماله أو جاهه أو جهده في خدمة الإسلام والمسلمين اللهم فبارك له في ماله وأصلح ذريته واغفر ذنبه إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا هذا شهرنا قدنا فراقه وحان رحيله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا طعناك حق طاعتك اللهم ما قسمت في هذا الشهر الكريم من قبول وعتق من النار اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة رغيدة اللهم وعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات يا رب الأرض والسماوات اللهم إن كان في سابق علمك كان تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسننا أحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا واجعل الموعد جنات النعيم يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله علمنا منه وما لم نعلم اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعياذ من نيرانك اللهم واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدينا وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا يا <صصفيق> <ấy> أنت حسبنا ونعم الوكيل ها نحن قد ألقينا مسألتنا عليك لا رب لنا سواك فندعوه ولا إله لنا غيرك فنرجوه إن قطع الرجاء إلا بك ولا نعلق الأمل إلا عليك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلال اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى الصحابة الأخيار والمهاجرين منهم والأنصار وعلى الآل الأطهار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم